بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فنواصل على بركة الله خراءتنا ونسأل الله التوفيق والسداد إذن سنبدأ إن شاء الله من قوله عز وجل فلا أقسم برب المشارق هكذا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم فلا اقسم برب المشارق والمغارب إن لا قادِرون الا اقسم برب المشارق والمغارب ان لا قادِرون فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لا عَلَّن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَّن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَّن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا أَلَا إِنَّهُمْ يَبْتَغُونَ إِلَّا خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَبِرُّهُمْ يَخُوضُوا فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصْبٍ يُفْضُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نَصْبٍ يُوفِضُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذله ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ذلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ذلِكَ طيب بارك الله فيك بخصوص الخلف بين حفص وقالون فيما قرأنا كلمة نصب كيف قرأ حفص نصب إذن حفص يقرأ كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى نصب يوفضون بارك الله فيكم طيب هل قرأ الجميع إلى حد الآن ولا مازال فهم سكون مازال مقراش سكون مازال مقراش سنبدأ بالصف الأول تفضل بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم برب المشارق على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فلا أقسم على أن نبدل خيرا منهم على أن نبدل خيرا منهم وما نحن فَذَرْنُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ أَجْدَاثِ الْقَلَقِ هَا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ أج... أَجْدَاثِ انظر هي شديدة يعني ينحبس معها الصوت وهذه من الحرف القلقل من الأج من الأج من الأج هكذا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم رقق خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذله بين الهاء ذله خاشعه ابصارهم ابصارهم خاشعه ابصارهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بارك الله فيك اعطيني اسمك ثامر مرواط ثامر مرواط مرحبا بك ا سكون ما زال تفضلي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لا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 يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة بين الميم ترهقهم ذلة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بارك الله فيك بربي احد يخرج بن ورقه من عند الاداره اللي يقرا يدون اسمه في الورقه باش تكون ايسرع كانجيب لنا ورقه عند الاداره نحاولوا باش نكملوا اللي مقروص كل في بعض الاشخاص باش يعني فبالناس ما تحبش اللي قري باش يمنعوا المقراش باش يقرا باش نعملوا نحاولوا نعملوا دورة جديدة يعني اللي يقراو خلي يدوروا بالصف نبداو من الصف الاول والصف الثاني وكتكون منظمة اكثر مثلا تولي الشوب تاع الدور الثاني وانتو جايين هي لكن النبي صلى الله خير صفوف الرجال لأولوها تقول لي هذا ليس في الصلاة باه أعطي الورقة للأخ الأخوانا يفامر دون اسمك والأخ بعدين وبعد تمرر الورقة للشخص الذي يقرأ بعد ما يقرأ يدون اسمه هو يمرر الورقة للشخص الذي يليه لي. فأنت دون اسمك في أول القائمة وكتب قدامه رقم واحد حولها اكتب واحد و اكتب الاسم الاخ بعدين تكتب انت رقب اثنين و الاسم سكون في الصف الثاني بشيقرة تو. نبدو من الجهة اليوسر صف الثاني ثالث قريتوا الاخوة كل قريتا والاخ سكون مقراش من الصف الثالث ثالث ثالث نعم الصف الثالث كله قراته طيب ما شاء الله الصف اللي بعده الاخ بشقرا ناول له الورقه اعطيه يدون اسمه ابدا بدون تمثيل فاكتب رقم 3 اقرا اقرا ثم دون اسمك ومرر الورقه بعدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم برب فلا اقسم انا فلا, فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لا قادرون على ان نبدل خيرا أن نبدل خيرا على أن نبدل خيرا لا لا ما تمدش لا ما تمديت اللام ما تمدهاش ما على ان نبدل خيرا على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين نحن بمسبوقين كذلك عملت مد في النون نحن بمسبوقين خطا الصواب نحن بمسبوقين وما و... نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا فذرهم يخوضوا وي... فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذر... فذرهم اودى ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداد يخرجون النون رقيقه من الاجداد يوم من يخرجون يوم يخرجون من الاجداد اجداثي من الاجداد صرا من الاجداث من يخ... الاجداد في من الاجداد الاجد. يسراع من الاجد انظر قل قلقل اجئ من الاجد اجئ لا انت الان لا تغلق المخرج هذه الجيم رخوه اج رخوه الجيم هذه جيم شديده اج اج لازم وسط اللسان يلامس فوق عشان يغلق المخرج اجداف يوم يخرجون من الاجداثي صراع لا لا ميت. باتقسمهاش عالزوز عالت من الأجدافي من الأجدافي من ال... قلقلة اللاب نحن نريد قلقلة الجيم من الأجدافي من الأجدافي طيب تابع سراعا كأنهم إلى نصبا يوفدون كأنهم إلى نصبا يوفدون كأنهم إلى نصبا يوفدون نصب كأنهم إلى نصبا يوفدون خاشعةً أبصارهم, أبصارهم. خاشعه ابصارهم اب صارهم خاشعه ابصارهم اب لا لا انظر اب اب أبصارهم أبصارهم ترهقهم ذله لا لا خاشعةً ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بارك الله فيك دون اسمك واكتب قدامها الرقم وبعدين مرر الورقه للاخ اللي بشق را في الترتيب تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم برب المشاريق والمغارب ان لا قادرون عَلَّ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ارفع صوتك قليلا عَلَّ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ فَذَرْهُمْ سَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ يَفْذَرْهُمْ سَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ يوم يخرجون من الأجدات سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون طيب بارك الله بك دون اسمك مر المصدح للأخ الموالي من نفس الصف الصف الثالث خلاص كل قريته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم برب المشاهد حفص تقرأ ليه حفص؟ قالون قالون بتوسط المفاصل تريد تقرأ أم بقصره المفاصل هنا تقرأ بالحركتين ولا بالأربعة حركتين حركتين عاود مال؟ فلا أقسم برب المشاهد أقسم فلا أقسمه. لا لا لا تقرأ بسوز أنت بس فلا أقسم فلا أقسم لا. ما تبدهاش ما الطبيعي فلا أقسم فلا أقسم لا ما تبدهاش فلا أقسم فلا أقسم برب المشارق والمغارب والماء بش والماء والماء وال... والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل على أن كلا عادة. على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين مسبوقين بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلعبوا حتى المد المد ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث صراعا كان صراعا كانهم صراعا كأنهم, كانهم الى نصب يفضون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذلة, ترهقهم ذله ترهقهم ذله ترهقهم ذله ذلك اليوم ذلك, الـ ذلك, الـ ذلك اليوم مدش ذلك اكثر من اللازم حركتين ذلك اليوم الذي كانوا لا. ذلك اليوم الذي كانوا واللفظ في نظيره كمثله يعني ما تقول في الذي ذلك اليوم الذي كانوا هنا مديتها أكثر من لازم إذا ميزان ذلك اليوم الذي كانوا الذي كانوا كلها نفس الزمن حركتين بس ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون واو كيف كيف يوعدون نصر شيء معهم ما تقولش يوعدون عطيتها أكثر من كا وعطيتها أكثر من نو واضحة ولا لا يوعدون بقى يعودها كل ذلك ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بارك الله فيك بارك الله أنت الرقم أربعة خمسة. أنت الرقم خمسة باي إذاً تدون اسمك وطعطي الورقة للرقم 6 هابا شجوء الإخوة نكمل الصف الرابع نكمل الصف الرابع بعديك نجوكم إن شاء الله تفضل سيد يقر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم برب المشارك و... فلا أقسم برب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 أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون طيب قراءة جيدة بارك الله فيك أنت الرقم ست أعطي للرقم سبع خلصوا كل صف الرابع وحيش واحد بزا كل قريتوا ما شاء الله الصف الخامس تومه طيب تفضل سيدي بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم اعوذ من الشيطان الرجيم شيطاني بين الكسره شيطان الرجيم لا الاستعاذة كلها استعاذة كلها الاستعاذة كلها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 وما نحن بمسبوقين فذرهم يذرهم فذرهم ال يخ... فذرهم ال ي... رققتها فذرهم, فذرهم ي... نعم فذرهم يخوضون حتى لا. يو... لا نعم وين المد بتاع الباء وين الماده حتى لا نعم no. فما ماده طبيعيه لا تشقته عاود فذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون طيب يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِي يُفِضُونَ هذا تقرر الحفص؟ نعم ها؟ فلما لم تمد للمنفصل إذن؟ الحفص ليس له قاصر في المنفصل من الشاطبي أقرأ نصب ما لا توعد ماشينا تقرأ قلوب الحفص ليس له قاصر في الشاطبي عندي عندي حفظ. أنا عندي عندي حفظ القلون وعندي حفص كيف؟ أنا حفظ القلون وعندي لعندي حفص المصحف اللي عندك حرف لا بين سطرها نصب. قراها قراها الاخيرتكيك نوصل قراها نصب لان قلت الى نصب يفذون او الى نصب الى نصب لا قرأنا قرأنا نصبي إلا نصبي. إلا نصبي لا ما فيهاش الى نصب الى لا لا حرف رخو هذا حرف رخو نصبي. لا ينحبس معه الصوت ثم هو ساكن الى نص بالعكس يجري الصوت الى نصب يفضون الى نصب ترهقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يعدون طيب بارك الله فيك الرقم 8 دون اسمك العاده بالرقم 7 كان اللي لو ما يخلطش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ار الرجيم الجيم شديدة. الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن بين الكسر في النون بسم الله الرحمن الرحيم فلا حفص نعم فلا اقسم برب القاسم قلق فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا قادرون والمغ والمغارب فخمه فلا اقسم بقاسم فلا اقسم برب فلا أقسيم بر انظر القلقلة سنراها بعد قليل إن شاء الله في الدرس النظري القلقلة الحرف يخرج بالتباعد اق يعني باش تطلع أقصى اللسان أوقو. يضرب الفوق ويهبط بسرعة اق واضح المسألة على الله فلا أقسيم بر باي خلينا توقع هتنشدوا الكلمة هذي قول اق اق اق اق أقسمو أقسمو لا أقسمو أقسمو بيّمتعاليش الساكة ما بيّل هذا أقسمو أقسمو بيّن في الصوت أقسمو أقسمو أقو أق بيه أقسمو أقسمو عاود <تصفيق> أقسمو هكهك طيب فلا أقسم برب المشه صح صح صح صح فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين رخوا الحرف الرخو الحرف الرخو إذا جاء ساكنا وشنا عملوله يجري معه الصوت يجري معه الصوت no. وما نحن بمس في الحاء والسين وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوض فخم الراء فذرهم يخوضون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الخرجون يوم يخرجون من يخرجون, يخرجون, من يخرجون الجيم شديده يوم يخرجون من لا لا يخرجون لا يخرجون خرجت غلطه دي يخرجون مش يخرجون يخرجوا فما برهة زمنية ينحبس مع الصوت يموت صوت أصح عما كتقول يخرج مفيش انقطاع للصوت هذه رخوة ولت يخرجون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصبي يوفضون يوم عود يوم. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا عاوت الخطأ فين سامحا في الزوس في حرف الجيم يَوْمَ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ لا شدد لا لا لا الحرف الجيم. وسط اللسان لابد يلامس الحنك الأعلى يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ لا جونة هذه لا جو جو جو كنت جو ونجم نجري بها واضح المسألة أم لا؟ الجيم شديد يعني نحب اسمعا الصوت يوم يخرجون هاي برس أنا يوم يخرجون من الأجداث شفت أم لا؟ كنت أقول صار لهني؟ يجري الصوت أج نجم نجري العم الجي من الأج جي العم طبعاً على اعتباره أن النفس موجودة لأنه كي نحبس النفس نحبس نعم فالجاة هنا معناها ليس على الحقيقة ليس جاهز فتقول من الأد موت الصوت من الأد وسط الليسان طلع سكر جريان الصوت سكر المخرج فالصوت يتبعط يرزم يموت الصوت من الأد ونحبس معه النفس كذلك لذلك لا بد أن نقلقه له لكي نسمعه حرف وكيف يسنسموه؟ باع ما يسكر؟ يبت ينفجر الصوت يخرج من الأج دافي من الأج من الأج من الأج من الأج لا أقوى اضغط على اللسان أكوى أكثر من الأج لا مزيت من الأج من الأج قربت شوية من التابعي من الاجداف صراعا كان صراعا كانه خفاء صراعا كانهم الى نصب الى نصب يفضون كانهم الى نصب يفضون خاشعة, خاشعه ابصارهم ترهقهم في لا, لا ترهقهم لا لا الراء سائر الكنا قبل مفتوح تفخم تر مش تر تر ارفع اقصى اللسان بس تجي مفخمه ترهقهم ترهقهم ترهقهم خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ذله ترهقهم ذله ترهقهم. فخم الراء ترهقهم ذله ترهقهم ذله <تصفيق> ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بارك طيب دون اسمك واعطي الذي يلي او الاخ الذي يلي نفس الصف ماذا بينا نفس الصف باش تقدروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون انظر إنا لقادرون لا بد أن تعمل الشفتين في الحركات باش تخرج الحركات خالصة نسموها تخليص الحركات وكل مظلوم فلا يتم إلا بضم الشفتين ضم نجم نقرأ من غير لحرك الشفتين لكن تولي القراءة ناقصة نقول لا لقادرون سمعت الصوت هذا لقادرون ما حركش الشفتين وهذا خطأ الصواب لا قادرون مش تخرج الضمه خالص صحيحه واضح نعم ان لا قادرون لا على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فَذَرهُم يَخُضُ وَيَعَابُ حتىَُلَُ يَومَهَُّذعَدُون يَوْمَا يَخرجونَ مِنَ الأجْدثِ س... الأجدَف يَوْمَا يَخْرجونَ مِنْ الأجددثِ سرِراعَ كَأََّهُ إى خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بارك الله فيك الأخ الموالي من نفس الصف اللي كان مازالش كون من نفس الصف فضل ايه الأخ تكتب اسمك رقم تسع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون لقادرون فلا أ... فلا لا قادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين بمسبوقين, بمسبوقين بمسبوقين شوف الآن سمعنا جريال للنفس في المصدح بمسبوق ثم الباء مهموس ولا جهري ها ما جيش معو النفس واش بسبو بمسبوقين بمسبوقين لا سمعتوا للنفس ولا لا السيده دايره و... ينقل الاخبار يعني <تصفيق> بمسبوق ما نفس لأن النفس لانه نفس هذكي في ال... كيف تنفخ في المسطحين احنا سمعنا صوت هذا الان فهذا دليل انه انت خرجت نفس حرف الباء والحرف الباء هو جهري ولا مهموس جهري ماذا هو الدليل؟ من يجيب؟ من يجيب؟ يارفع هذا؟ تفضل طيب إذا الباميش ما من الحروب في حثة وشخص سكة واضح؟ عاودت رأيه بمسبوقين بعد الميكروه لأخذ لا لا قرب الميكروه قرب تخافش بمسبوقين سمعته تسمع في جرين نفسه؟ وصوفت رأيه بمسبوقين اسمعتوش نفس ها تنقرها بطريقة اخرى انتظر بمسبوقين شفت الفرق ولا لا ثم نفس لانه نفسك تعمل جدا المصلح يبان الامر عود اقرب الميكرو بمسبوقين طيبة هيك يا باهس فذرهم يخوضوا ويلعبوا ح... فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يَلْقَوْا يَوْمًا ۚ هَلْ يَلْقَوْنَ إِلَّا يَوْمَهُمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ يَخْرُجُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سراعا كأنهم إلى نصب واشعه ابصارهم ترهقهم ترهقهم تره ترهقهم ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بارك الله فيك طيب الاخر رقم 11 تفضلي من نفس نكملوا الصف اللي نفس الصف بعدين نمشي للصف اللي يلي ما تنساش باش تكتب اسمك في الشيطان بين الكسر في النون مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فلا أَقْوَسُ مِنْ رَبِّ الْمَشَاقِّ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلِمَ أَنَّ بَدَّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَنَحْنُ بِالْمَسْبُوقِ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ وَمَا وَنَحْنُ بِمَسْ <تصفيق> الحارخو حرف رخو وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين بمسبوقين, بمسبوقين فالله هم يخوض ويلاعدوا حتى يخوض ويلاعدوا حتى يلاقونه من الذي يعدون يخرجون من اجداف سنك انهم الى نصب يفدون يفدون يفدون خاشعت ابصرهم ترهقهم لله بالله ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوحدون طيب بارك الله فيك شكرا لا تنسى أن تكتل اسمك صف اللي كملتو صف اللي بعد عايكو الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم و سيرا منهم خيرا لا, لا. خيرا منهم على ان نبدل لا لا. على ان على ان لا. نبدل ان قلت قول خيرا منهم ايش رجعت على ان نبدل خيرا منهم على لا على ان نبدل خيرا منهم على ان نبدل, خيرا. أن على أن نبدل خيرا منهم لا مش خيرا فيش خيرا هي ما كانت خيرا واضح لا تنوين هذا كانت خيرا رامة مفتوحة وبعد نون ساكنة وجي بعد حرف الميم شنو نعم نعم الإضغام خيرا ها؟ إضغام بغنة ولا بغير غنة بغنة وأضغما بغنة في يوم إذن باش تتنح النون وتقعد الميم تولي خيرا واضح ولا نعم خيرا منهم و خيراً خيراً منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوض فذرهم يخوض ويلعبوا حتى ويلعبوا ويلعبوا لا حتى لا شو يا رخو شديد بين رخو و بين رخو و شديد زمن اقل من السين و ها وأكبر من الحروف الشديدة ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوما يوم يوم رققها يومهم يوم ال يوم الذي يوعدون يومهم يوم يوم يوم يوم الذي يوعدون يوما يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداد سراعا كان سراعا ف سراعا كان لا بس فخفاء سراعا سراعا كانهم الى نصب يفذون إلى, إلى, الى نصب الى نصب يفذون لا نصب يفذون اضاء الى نصب يفذون خاشعة ابصارهم ترحقهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بارك الله فيك نفس الصف لا لا ن... نفس الصف نتاع الاخ شكون مازال مقراش لا, لا نفس الصف كل قريتو الصف اللي بعده نبداو تقريت <تصفيق> ها؟ حاول تقرا يا ودق 5 نحب الناس كل تقرا بعدين نعملوا طريقة جديدة إن شاء الله في مسألة التدوين الأسامي نحبوا نتبعوا كل شخص ما هو المستوى متاعه يعني قاعد آ... يتحسنوا ولا قاعد يتحسن ففي الحالتين يجب أن تتحسن واضحة ولا لا فهذه هي الغاية يعني ذلك المرة الجاية إن شاء الله بداية من الحساس المقبلة بعمل نكملوا الإخوة كلك نعملوا طريقة أخرى باش نجبوا نتبعوا كل شخص ما هو المستوى متاعه لا يتفضل سيدي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم لا قالوا قالون اقرا المنفصل فلا اقسم اقسم فلا اقسم بالماء الميم هنا ما فلا أقسم برب الميم الميم ما فيهاش مد فلا أقسم برب المشارق والمغارب والمغاء لا والمغاء والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا فيش ال ما فيش الف يعني لا يعني على أن نبدل خيرا لخيرا شوف كأني عندك كلمة لخيرا كاش تقرأها تقول لخيرا ما لا خير واضح على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين فَضَرَبَهُمْ <تصفيق> يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى وَلْعَبُوا حَتَّى فَضَرَبَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُنَاقُون أَمَّهُمُ الَّذِي وُعِدُوا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى مَسْبَنٍ لَا مَصْبٌّ خاشعون when noon masma't sh-noor ila ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانِ مُعَدُونَ بارك الله فيك بارك الله خير الوقت انتهى كم يبقى معنا من أخ؟ ثلاث كم يحوو الله؟, الله. حصة اللي جاية شاء الله كم يحووه؟ كم يحووه؟ كم يحووه؟ تفضل ايه؟ ثلاثه اخوه مزالوا بس ثلاثه بس قد ايش بقى له برشه تاع اخرى شوف قد ايش مزال ترى <تصفيق> قرب كل هاي <تصفيق> باي الحمد لله نكملوا ملء مزالوا باش ند... نحلوا صفحه <تصفيق> <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يَوْمَ يَخْرُجُ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَن سِرَاعًا الى نصب الى نصب يفضون خاشعه ابصارهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بارك الله فيك الاخ الموالي تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا نقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوض ويلعب حتى يناقوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجباث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة الأبصار من ترهق من ذله ذلك اليوم الذي كانوا رقمك رقم بالله من الشيطان الرجيم بَلَ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ إنا, إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا, حتى ويلعبوا وَيَلَابُوا حَعَو فَذَرهُمْ يَخُذُ وََلَابُ وَيلعببُ حت وَيَلعبابُ حتىَ يُولاقُ يَمَهُم الذي يُوعادُون يَومَهُم الذي يَوْومَهُمَّ يو يُوعادُون يَوْمَ يَخْرجُونَ مِنَ الأجددثِ سِان كَأََّهُم إلَ نَصبوفِذُون خاشعة خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ترهقهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون بارك الله فيك طيب هكذا نكون بفضل الله عز وجل أنهينا سورة المعالج وكذلك استمعنا لجميع الإخوة لله المنة والحمد إن شاء الله بداية من الحصة المقبلة نفتحوا صفحه جديده سأل. سأل. هذا اذا والله الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتب عليك وصل اللهم على نبينا محمد و وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين كراسي عطوني الورقه بربي اعطوني الورقه اي ها مسر سد يعني Markelo, zišt. لا باس اي مش مشكله سكون عند السؤال نستغل الوقت تفضل تفضل مش بس الاول ولا الثاني مثلا تحرير الاوجه يعني انا اذا قرات لقانون بقصر المنفصل واسكان من الجمع لا بد ان اقلل التورات لا بد واضح مثلا ولا لهني معاش عندي فتح التورات قضيه تحرير تحرير الاوجه ف على قصر منفصل واسكان من الجمع عندها في التورات وجه واحد ماذا هو؟ التقليق الوجه اللي نقر في تونس يجب أن نقر التوراة ليس التوراة هذا مسألة أخرى التوراة هذا في وجه آخر يعني يوجد تحرير القلوب لا أعرف أنت هناك أو لا نعم بس بس شوف اللي كان عندي عندي بنسبة الأوجهة التي تمتنع الأوجهة التي تمتنع بنسبة لي قالون كان باش نقرأ بقصر المنفصل وتسكين ميم الجمع قصر المنفصل مع مع مع الفاتح في التوراة جي معاه الصلة نحق معها في الصلة فقط القصر مع الفتح في التوراة القصر المنفصل مع الفتح في التوراة يحق معها الصلة فقط لا تأتي لأيه الإسكان قصر المنفصل مع تقليل التوراة يحق معها السكون فقط لا تأتي لأيه الصلة وتوسط المفصل الآن مع فتح التوراة يحق معها السكون فقط توسط المنفصل مع فتح التوراة يجي معاه السكون فقط فيه في الجمعة والتوسط المفصل مع التقليل للتوراة يجي معاه الزوز أوجه التوسط المفصل مع تقليل لفظ التوراة يجي معاه الزوز أوجه فيه في الجمعة يعني يقول أحد العلماء إذا جمع التوراة ميم ومنفصل مع الفتح والإسكاني والقصر مع الفتح والإسكاني القصر أبطلاء ومع وصل ميم الجمع والفتح ما ومع وصل ميم الجمع والفتح مقصر ومهما تسكن مد وقصر مقلل ومد بوصل حيث كنت مقللا خمس لقالون من الحرز تجتلا ألي جدت في إتحاف البارة بتحرير الشاطبية إذن القلون عنده تحريرات مسألة ميم الجمع والمنفصل فيها تحريرات تنجيب هيكم إن شاء الله بحول الله مطبوعة مصورة بشكل واضح ميسر الشاهد ان الوجه الذي نقرأ به نحن في تونس لا بد من تقليل لفظ التوراة واضح المسألة أو لكن مع الأسف نحن يقرأ بالفتح وهذا ممتنع, هذا ممتنع. نعم نبدو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحن الآن بفضل الله عز وجل في الجزء الاخير من كلامنا عن الصفات اللازمة وكنا قد تكلمنا عن الصفات اللازمة وقلنا أنها تنقسم إلى قسمين صفات لها ضد وقد أنهينا كلام عنها وصفات ليس لها ضد وقد تكلمنا في معظمها الحصة الماضية واليوم إن شاء الله نتكلم عن ما تبقى منها وذلك صفة القلقلة وصفة الخفاء والغنى هذا اللي بقى معنا هكا ولا لا عندنا للصور اصبروا موجودين بتاع المره اللي فاتت يقلقنا بتاع القلقله هذيك الان نبدا اذا نتكلم اللغة نتكلم عنها وفي الانتظار سوف نرى صوره تبين لنا صوره واحده هي الحكايه كل صوره واحده تلخص مساله القلقله نشوفوها ان شاء الله بحول له في اللغة هي الاضطراب او التحريك تقول العرب تقلقل القدر او تقلقلت القدر تقلقل القدر على النار اي اضطرب اذا انت اذا وضعت قدرا على النار على ثلاث حجرات مثل كان في القدر في الباديه ها عدنا في القرى تنقال النار قبل ثلاث حجرات وتحط هكا تعرفوها دي جدا ولا كل أه؟ إذا وضعت القدر فيه الماء عندما يغلي الماء يصبح القدر ما يعمل يتقلقا يعني يتحرك يهتز لكن هذه الحركة هي في الحقيقة حركة من وجه وسكون من وجه آخر نحن نقول يعني في لغة العرب عندنا الحرف إما أن يكون ساكنا أو متحركا أو مقلقلا وهذه الصورة توضح لك الأمر عندي يعني فقط هذه الصورة، هذه الصورة أخرى فقط يعني، هذه شفنا في التعريف اللغة التعريف الاسطلاح، القنقلة هي اضطراب صوت الحرف الساكن جي مخرجي اضطراب الصوت في المخرج اضطراب الصوت في المخرج واضح الله حتى يسمع له نبره قويه ويظهر ظهورا كاملا الحديث عن السكون الحركي شوف عندي في الاصل اما سكونه وحركه قاعدنا حنفضل نقول اما سكون ولا حركه كل شوف هذا المستطيل اقول هذا المستطيل ساكن شنو ساكن؟, ساكن انا يعني انا مسكت القلم هذا القلم نقول لك صف هذا القلم ماذا ستقول ها ماذا ستقول ساكن انا اقوله طويل من حيث الحركه والسكون ماذا ستقول هو ساكن لا يتحرك يعني. الحرق لا يتحرك الان الحرق لا يتحرك والصوت puede الدرس محلjar الآن إذا قلت صف الحرق لهذا القلم كيف يتخل هو متحرك لماذا متحرك لأنه غير مكانه اتقل من هذا المكان إلى هذا المكان هذي اسمه حركة غير مكانه هذه حركة القلم الآن ساكن وهذه الوضعية体، قلم ساكن و هذه الوضعية القلم يتحرك طيب هذه الوضعية قلنا القلم ساكن لأنه لزم مكانه و هذه القلم يتحرك غير مكانه لكن في هذه الوضعية ماذا تقول يتحرك ولا ساكن يعني نقول من وجهة النظر هو يتحرك في الحقيقة لكن يتحرك في مكانه فجمع بين الحركة والسكون في نفس الوقت واضح المسألة هذه ولا سنراها ان شاء الله بعد قليل جمع بين الحركة والسكون في هذه بش نقول القدر يتقلقل او القلم يتقلقل يعني يتحرك لكن في مكانه لم يغادر مكانه الى مكان اخر هذه القلقل واضح المسألة ولا لا ترى نمشل اللي بعدها ده. لا اللي بل. بل. لا اللي قبل هذه لا بخرى هذه التي تليها هذه يعني فقط تلي باش ننسبق الصورة اللي و باش نكامل نقر شوي كلاما ونوضح الأمر قلنا أن القلق لهذه فيها حاجات تشبهها بالحركه وفيها حاجات تشبهها بالسكون واضح ولا السكون هو ان يلزم الحرف او الشيء يلزم مكانه هذا ساكن اقول القلم انا ساكن في مكانه لا يتحرك اذا قلت يتحرك يعني راه يمشي هكذا يتحرك لكن اذا كان في مكانه ومع ذلك يضطرب هو ذا فالقلقلة فيها شيء من السكون وفيها شيء من الحركة كيجي نعمل الجدول هذية بشي يوضحني المسأل الحرف الساكن كيف يخرج؟ ها؟ يخرج بالتصادم نقول أب أم ماذا يصاحبه في الخروج؟ لا شيء الحرف الساكن لا يصاحب خروجه شيء هذا كليش كتجي تقول انت كنتم ما تقولش كنتم كنتم، يعني شبيك الضم في الشفتين في النون الساكنة، ليش الضم في الشفتين، هي ساكنة، لا يصاحب خروجها شيء، تقول الصواب كنتم في النون الساكنة أو الميم الشفتين نرجع للهيئة الطبيعية متاحهم، مفيش ضمة، كنتم صم بكم عمي فهم هذه أصعب تتالي في القرآن أي هذه أصعب واحدة فيها الحكاية هذه تتالي الضم والسكون الضم في الحرف المضموم فقط ضم الشفتين يكون في الحرف المضموم فقط الحرف الساكن ما فيش يضم للشفتين ما تقولش قن ولا تقول صم ليش يضم الشفتين هذا حرف ساكن لا يصاحب خروجه شيء والحاولي لا الحرف الساكن يخرج بالتصادم ولا يصاحب خروجه شيء الحرف المتحرك الآن كيف يخرج بالتباعد تقول با بو بي لكن يختلف عن الحرف الساكن بخلاف انه يخرج بالتباعد يخالفه في مسألة اخرى شنه هي يخرج معه اصل الحركة يعني كيف تجيب استهد تلتق با مفتوحة يازمك تفتح الفكي با كتولي مظلومة الشيء لازمك تعمل تضم الشفتين بو كتولي مكسورة تخفض الفاك السفل بي وترفع وسط اللسان قليلا بي اللي ما يعملش الشيء هذا اسمه لم يتم الحركات هذا باب اتنم الحركات إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة من أنه خرج أصل الحركة؟ أي مخرج الواوي ومخرج الألف والياء من مخرجها الذي عرف يعني الفتحة ينظر يخرج معها أصل المخرج اللي هو الألف الضم يخرج معها اصل المخرج اللي هو الواوي وكذلك في الياء يعني الضم ينظر أن معها أصل المخرج الواوي اللي هو الشفتي لابد أن تضم الشفتين وكل ما فلا يتم إلا بضم الشفتين ضم يعني آه هذه آه من نفس الأبيات ودون خفاض بالخفاض للفمية يتم إلى آخر القصيدة يعني إذا تقول با لابد أن تفتح الفكين با وفما تصعد الصوت بو صوت يطرق وضم للشفتين بو في الكسر بي بي مش إنسان يقرأ الشفتين وكاكا ديما يعني في حالة سكون لا لابد من إعمال الشفتين وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه هل يجب أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك هذا ليس قرآنا. ليش لم يعمل الشفتين اذا الحروف تكن لابد ان تكون محركه لا بد ان يشاركها او يشاركها قال مخرج اصل الحركه اتمام الحركات ده مهم جدا مهم جدا الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين, نستعين. هذا الرو إياك نعبد وإياك نستعين هذا الاشماء ثلاث انواع تاع قراءات تو نشوفوها شاء الله فلا من امال الشفتين باش نخلص الحركات خلص الفتحه خلص الكسره خلص الضمة فالحروف المتحركه تخرج بالتباعد خلاف الحروف الساكن الحرف الساكن, الساكن يخرج بالتصادم ويصاحب خروجها أصل الحركة خلاف الحرف الساكن اللي لا يصاحب خروجه شيء لكن الحرف المقلقة للآن تجد أن فيه شبه من الحرف الساكن من وجه وفيه شبه من الحرف المتحرك من وجه آخر أما الشبه بالحرف الساكن فلا يصاحب خروج شيء هذا الشبه بالحرف الساكن يعني يمكننا دا إيخاء القلم ممشي ولا ممشيش هو في العقيقة شغط بلأسته هذا الشبه بالسكون. لا يصاحب خروجه شيء. اما الشبه بالحركة في الحقيقة مش جاءت ساكنة يتحرك. الشبه بالحركة انه يخرج بالتباعد. الصوت. احنا قلنا هذا يفعل واقو تاربا. الاية فيها مبكري اشن هو? الاية نقرأ فيها في اخر استر. اخر استر. ها? الاجداث ال اجداث الجيم ساكنه ولا مش ساكنه لهنا ساكنه كاين باش نقراها بالسكون لازم اخرجها بالتصادم صح ولا لا ها نجرب من الاد دافي تصادمات من الاد دافي سمعتش حاجة واقترب مثال والتباه والتباه الجيم ساكنه وجتباهه جبتها بالسكون بالتصادم وما يخرج معها حد شيء والتباهو اسمعت حاجة انت؟ ما اسمعت شيء لذلك في هذا الحرف الصوت في الحقيقة صحيح هو ساكن لكنه مقلقة بش يخرج الصوت بالتباعد وجه في التباعد يخرج الصوت فمن هذا الوجه يشبه الحرف المقلقة يشبه الحرف المتحرك لكن شن الفرق بينه وبين الحرف المتحرك الزج يخرجوا بالتباعدين عام لكن كانت خرج معها أصل الحركة يولي متحرك شوف وجات باهو. وجات باهو شفتها ولا خرجت معها اصل الحركة ولا حرف متحرك وهذا خطأ كبير جدا يخرج بالتباعد صحيح لكن لا يخرج معه أصل الحركة الشفتين والفكين يقعدوا في بلسطهم نجدوا نوضحوا الكلام هذا بطريقة أخرى قلنا أنه هذا القلم إذا قلتك صف لي هذا القلم من حيث الحركة والسكون ماذا تقول؟ لا هو يتحرك في الحقيقة لكن أنت مش قاعد تشوفيه ما نحب أن دقيقين هذا ساكن إذن؟ لماذا أن ينيئ إيدي تتحرك؟ نجوش تتحرك طيب خلينا نجوز هذا القلم الآن ساكن والآن كنقول لك صفه ها؟ متحرك والآن متحرك ونساكن القرية شنوة تعريف الحركة شنوة تعريف أستكم أنه كان نعرف الحركة أنه غادر مكانه إلى مكان آخر فهذا يقول مش متحرك واضحة ولا لا ونساكن كان باش نعرف الحركة بطريقة أخرى باش نقول متحرك فهو فيه شيء من الحركة وفي شيء من, ال... من السكون ناخذ حرف القاف بش نبين لك ناخذ حرف القاف القاف مين تخرج؟ من أقصى اللسان طيب بش ناخذ القاف مفتوحة بش نقول ق... ق... خرجت بالتباعد وصاحب خروجها أصل الحركة بش نوع أصل الحركة هنا يعني شيء زمي نعمل بش نحرك إلا بش هم؟ مش فاهم قريب؟ ها؟ ما نضربش راني لازم يحرك الفكين. قا قا فهمت المساله ولا لا؟ فالحقيقه اللسان سينزل بانفتاح الفكين ركز في المساله دي. قا قا اللسان بعض هنا لكن كذلك الفك تحرك. الان نحاول نخلي الفكين ثابتين ما يتحركوش نهبط إنسان فقط بشي يهبط في بلاسته هذا ما معناه يتحرك في بلاسته كما القلم بالضبط يعني في الحالة الأولى ال ال الأقصى اللسان تحرك من البلاسته ليش تحرك؟ لأنه الذي يحمل اللسان تحرك الآن القلم أنا أحمله بيدي أنا حركت يدي في القلم تحركه وهذا حولنا بشيء واضح لكن النجم يتحرك القلب في بلاستها لأنه يدي جاعدة في بلاستها متحركتش كذلك الحال هنا اللسان بش يوبط الفك بش هذه حركة اسمها قاء باء في الباء الشفاء الشفتان بيقضوا لبعالهم ليش لأنه الفكين يتحلوا فهمت على ولا لكن النجم يبعدهم من غير أنحرك الفكين هذك اسمه حركته في بلاستها ب... هذه القلقلة فمت المسألة أو لا يبقى الفرق ما بين القلقلة أو الحركة أنه في الحركة جهاز النطق بش يتحرك بش يتحرك بش يغادر المكان متاع جاء جاء وسط اللسان تحرك لأنه الفك بكله تحرك فهو غادر مكانه يعني كان في مكان فأصبح في مكان آخر هذه حركة وهذا اللي فيه مسألة أنه صاحبها خروج أصل الحركة فهذا الكلام من هناك مسألة خروج اصل الحركة هو اللي يعطيني أني غيري المكان بتاعه ما ننجمش نخرج أصل الحركة والفكان قاعدين في بلصته فأمت القضية هذه ولا لا؟ يعني بالنسبة لي كما ما تخلط لك في حكاية القلم نقول القلم الآن ساكن القلم الآن تحرك لأن الشيء الذي يحمله تحرك يعني شاده بإيدي حركت إيدي فتحرك القلم لكن نجم القلم يتحرك من غير لا نحرك ايدي هيك كمثال ايدي قاعده في لصتها والقلم اتحرك في بلاصتها هو بطبيعته كي ايدي في لصتها ما... القلم ما نجم يتحرك كيف في بلاصتها لكن على الفكين في نفس البلاصه ونحاول نبعد الشفتين هل اسمها قلقله يعني ب هذه قلقله وضحوا لب وب وبتغي. القاف الفكان ما يتحركوش قا طلع أقصى اللسان وهبطه في بلاست من غير لها تحرك الفكين كتحرك الفكين وليت أنت أقصى اللسان حركتها وهزيتها لبلاست أخرى اللي هي ولأ خروج أصل الحركة ولت قا حركة كاملة لكن بالنسبة لي اش باش نعمل باش نحرك أقصى اللسان فقط في مكانه من غير لها نحرك الفكين هذه هي القلقلة قا هاتنا عمل نفس الحكاية ونحرك الفكين شفتك اش ولت ولا ولت حركة كاملة الان المخرج الكل تحرك بتحرك الفكين وارح المسألة هذه ولا هذا الفرق بين القلقلة والحرك القلقلة هذه في لغة العرب مسألة مستقلة عن السكون وعن الحرك في اللغة العرب يأتي الحرف ساكنا أو يأتي متحركا أو يأتي مقلقنا هذا كم نجمع تحكيت تقلقنا القدر لأنه في الحقيقة يتحرك لكن في بلاستا لم يغادر مكانه كذلك اللسان يصير اضطراب في المخرج في محله من غير لا تحرك الذي يحمل المخرج اللي هو الفك لأنك أنت الآن فيك تقول قاء في الحقيقة كيفاش تولد الصوت تولد الصوت بالتباعد وكذلك صاحب الخروج أصل الحركة اللي هو من الجية دا يا أصل من الفتاح الفكي هو حولنا هيبش تجيني الحركة هل هي أهمية الحركات كيف تعرف الكلام هذا تعرف تجيب القلقة الصحيحة لأن بعض الناس يمينها للفتحة ولا يمينها للكسرة وهذا خطأ صنفان علىها شاء الله ما تقولش وقاتراب ولا بعض الأمثلة اللي فيها يعني فيها مسألة خطيرة مثلا وهذا الكلام على فكرة ما الأسف يقوله بعض بعض المشايخ لكن هو الحقيقة غير صحيح هل أنت نعطيك مثال لتعلم أن الأمر غير صحيح مثال فدعوا الله مخلصين فدع الله د شنو هو الـ الـ حال الدال متحرك ولا ساكن ولا مقلقل مش تقول ساكن ها بنقراه بالسكون فدع الله فدع الله صوت ميت هذا الدال مقلقل طيب بنحاول نقرب له الحركه هذا كلام مردود من اذني اسمع فدعوا الله فمن استقرأ قلقة يقول لك القلقة لا أجربها ولا أجربها للكسرة ولا أجربها للحرف اللي بعدها ولا أجربها للحرف اللي قبلها كل هذا كلام غيره صحيح والدليل اسمع فدعوا الله. فدعو الله كيف صار الفعل هذا ها؟ صارت الدال متحركة بالفتحة كيف صار المعنى معنى قبيح جدا واضح لأن الأمر هذا فدعوا الله جربت القلقلة للفتح وهذا المعنى صار قبيح جدا وإن قلت عندك تعطيها شيء من الحركة هذا في علم التجهيد ولا في علم القراءات اسمه الروم ولا الاختلاس ولم ينقل أن القلقلة فيها روم ولا فيها اختلاس فهذا الكلام مردود من حيث النقل ومن حيث العقل من حيث النقل أنه لم ينقل عن أئمة القراء أبدا أن القلقلة فيها روم أو فيها يعني فيها روم ولا فيها اختلاس وفيش الكلام هذا يعني الروم والاختلاس أنك تعطي بضع الحركة مثال ما لا تأمننا هذا اسمه الروم تأمننا اختلست الحركة بتعنون طيب اقراها بالضم الخالص تأمننا تأمننا اسمع الروم تأمننا اختلستها الحركة ليه حاجة أخرى ليس موجودة في القلق ليس موجودة في القلق فبالتالي القلق ليه حاجة مستقلة حاجة مستقلة لا تشبه الفتحة ولا تشبه الكسرة لا تشبه قبلها ولا تشبه لبعث ونكون ستجد هذا الكلام مكتوب في بعض الكتب وسيذكره لك بعض المشايخ لكن الحقيقة هذا خلاف ما عليه المحققون من أهل العلم ومنهم الدكتور أيمان صويد حفظه الله واضح هذا الأمر الآن بينا إذن نكرر القلقة فيها وجه يشبه الحركة وفيها وجه يشبه السكون أما الذي يشبه الحركة كون الصوت في القلقة لا يخرج بالتباعد بل رغم أن الساكن هي المفروض يعني تخرج بالتباعد على عكس الساكن العادي اللي يخرج بالتصادم والشبه المتاحة بالسكون كونه لا يصاحبها شيء وإن صاحبها شيء يتبدل معاش قلق تولي حركة يعني أنت نقول لك اقتربت الساعة اقتربت كجيد, كجيد القاف لكانت حرك الفكين مع النبر في القاف الهنية كانت حرك الفكين ولت حركة كاملة تولدت حركة كنت تولد الحركة ولت مسألة أخرى معاش تسمها قلق لا ولا لا <تصفيق> طيب هذا هو النجم المنقص هذايا إذن القلقلة هي مسألة مستقلة كما قلنا وهذا ما عليه المحققون من أهل العلم هناك من يعرفها كأبي شام رحمه الله في نهاية القول المفيد يقول هي صوت زائد حدث في المخرج بعد ضغطه وحصول الحرف فيه وذلك الصوت الزائد يحدث بفتح المخرج بتصويت فحصل تحريك مخرج الحرف وتحريك صوته ف فمخر فالمخرج تحرك بسبب انفكاك دفع بعد التصاق محكم هي عباره يذكرها بعض العلماء انفكاك دفع بعد التصاق محكم يعني انت الان كيف تنطق القلقله سوف تحكم اغلاق المخرج ثم بعد ذلك في انفتاحه ينفجر فيخرج الصوت انفكاك دفع يخرج الصوت فيه شيء من القوة حروف القلقل طبعا قطب جذن القاف والطاء والباء والجيم والدل سبب القلق له معروف هو اجتماع صفتي الشدة والجهر هي تقول كمال الشدة وكمال الجهر وليس لهذا يعني داعي نقول فقط اجتماع صفتي الشدة والجهر هذا كافي في التعبير مع سكون الحرف مما يحدث إزعاجا شديدا للجهاز النطق الحروف التي ينحبس معها النفس والصوت طيب كيف بنسمعها نحن كيف نسمعها لا من حل فالعرب أوجدت بفتراتها هذه المسألة. المسألة قلقلة الحرف تحريكها في مخرجه تحريك الحرف في مخرجه يعني تخيل أن أقصى اللسان ينزل دون أن ينزل الفك هذا اسم معناه يتحرك مخرجه لكان تحرك الفك اسوألت ولت حركة هذا اسم أصل الحركة يخرج معه فيحتاج إلى تكلف صفة لبيان حروفه وذلك لشدة حصر الصوت والهواء معه كيف تحدث القلقلة؟ تخرج حروف القلقلة بالتباعد بين طرفي عضو النطق حال سكونها بعد التساقهم التساقا محكما مخالفة بذلك القاعدة الأم التي تقول أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم لأن هذه الحروف ليست كالساكن المحضة وذا رأيناه فتخرج بالتصادم ولا كالمتحرك المحضة لأنه لا يصاحبها انفتاح للفم وتصعد الصوت أو انضمام للشفتين واعتراض الصوت أو انخفاضه للفك السفلي وتسفل الصوت فهي مقلقة أي في حالة بين الحالتين بين السكون والحرك هذه حالة مستقلة مراحل النطب بالقلقة هذا الكلام يعني من غير لأنه نقدم فصله أكثر المسألة معروفة يعني خروج النفس والصوت يجد المخرج مغلق ينحصر ثم بالانفتاح سير هذا الانفجار وخروج الصوت مراتب القلقلة سنتكلم فيها إن شاء الله عند قول الناظم رحمه الله وبين المقلقلة ان سكن سنرجع إليه ان شاء الله نحكو على مراتب القلقلة أما بعض التنبيهات التي ننبه عليها في مسألة القلقلة أخص بالذكر قالت تحريكها إلى الكسر أو إلى الفتح فحرف القلقلة ساكن لا يجوز أن يميل سكونه إلى الحركة مهما كانت من خفة واختلاص قال في نهاية القول المفيد فالقلقلة عبارة عن صوت زائد يحدث عند انفتاح مخرج تلك الحروف وهذا الخطأ يقع فيه بعض القراء فيجعلون حرف القلقلة مائلا إلى الكسر مثل سبحان يمتقونه سبحان سبحان ميلة للكسر أو يجعلونه مائلا إلى الفتح كما في كلمة خلقنا لكان الميل القاف للفتح شو تولي ها تولي خلقنا وهي المعنى المعنى قبيح جدا واضح المسألة ولا لا شفت فساد الأمر هذا لذلك رده أهل العلم فهمت القضية القلق على حاجة مستقلة تمينهاش لا للكسر ولا للفتح حاجة مستقلة يجب أن تخش بسرعة خلقنا كيف تتراخى في النطق اتميل التراخي في النطق يخرج معها أصل الحركة ركز على أن تحافظ على الفكين في بلسطهم يعني نين باك حركت القلم ويدي ما تحركتش لكيان نحرك ايدي ولا اسمها الحركة القلم تحرك حركة كاملة يعني نشد الفك هكا نشد الفك ونقول بععد الشفتين فقط لكن نجم بعيدهم بطريقة اخرى ان نهبط الفك الصفلي با هني ولد ولد حركة كاملة فلذلك ننتبه لهذا الخطأ خطأ خطير لخصوص القلقلة هذا يعني الكلام الذي أقولون في خصوص في الخلاصة في خصوص النسبة للقلقلة أنها مسألة مستقلة يعني ما عندها حتى علاقة بالفتحة ما عندها حتى علاقة بالكسرة كما قد تسمع من بعض الناس فقه الكلام الآن طبعا أنهينا الكلام عن الصفات التي ليس لها ضد من الجزرية يقول ابن الجزر رحمه الله في الصفات التي ليس لها ضد صفيرها صاد وزاين سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكن وانفتح قبلهما والانحراف صححة في اللام والراء صححة أثبت في اللام والراء وبتكرير يعني هذا الأخير الرا وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا استطل تكلمنا الآن عن كل هذه الصفات بقي أن نتكلم عن صفتي الغنى والخفاء الغنى والخفاء هذه ما ذكرهاش الجزري بالنسبة للغنى ذكرها في المخارج ما ذكرهاش في الصفات وكان الأولى أن تذكر في الصفات ثم ذكرها في النشر في الصفات في كتاب النشر ذكرها في باب الصفات سنذكر هذه الصفتين هذا ما عندهم أهمية الخفاء في اللغة صفحة 104 للي عند الكتاب أنا هو الكتاب كتاب تشتير الرحمة الخفاء في اللغة هو الاستطار أما في الاستلاح خفاء صوت الحرف عند النطق به حروف الخفاء هي حروف المد وحرف الها يجمعهم كلمة هاوي قال في التعليق على السيد الشافي وعرف الخفاء بنعدام ظهور صوت الحرف في الكلام حروف واي قوية بالمد وصل الضمير ثابت في العد هذا الخفاء صفة في بعض الحروف حروف المد الثلاثة وحرف الها بعجالة نقول لماذا حروف المد فيها صفة الخفاء حروف المد فيها صفة الخفاء لأنها حروف مخرجها مقدر بالتالي كون المخرج مقدر هي ما ظنت أن تختفي في درج الكلام يعني أنت كتولي بش يعني الحرف اللي المخرج محقق النجم نقول لك أنه يركز على الحرف الفلاني حرف الجيم مثلا منذ قليل نقول لك وصل وسط اللسان إلى الحنك الأعلى ركز عليه بس يخرج بشي هذا في, في المخرج المحقق طيب فما العمل في المخرج المقدر كيف نعمل أصلا المخرج مقدر بتنجيمش بتنجيمش نقولك إني إضغط على المنطقة الفلانية ولا ركز على المنطقة الفلانية ولا كذا ما نجموش لأنه المخرج مقدر واضح مسألة أو لا فهذه المسألة كون المخرج مقدر تجعل فيه صفة الخفاء ينزم يختفي هذاك علاش تجد الكثير من الناس يخطي في مساله المد الطبيعي كل يقرا يسقط المد الطبيعي في درجه كلام كما شفت في القراءه ماكي في الحصه التطبيقيه ولا في القراءه في الحصص اللي فاتت وادي امر شائع اسقاط المد الطبيعي لانه هو اصلا مخرج مقدر فما ظن انه يختفي هذه المساله كونه مظنه الخفاء تزيد كيف يولي بعده حرف فيه صعوبة شنوه الصعوبة كما مثال حرف الهمزة حرف الهمزة حرف جمع مع صفات القوة الشدة والجهر بعد المخرج فجمع الشدة والجهر صفات قوة كذلك مع هذا بعد المخرج أنا نسيت أن أتكلم عن لماذا لم نقلق للهامزة قلنا سبب القلق انحباس النفس والصوت طيب تقولي انحباس النفس والصوت يكون في الهامزة زادا لأنها جهرية وشديدة لماذا لم نقلق قال أهل العلم لو قلق لها الهامزة يصير الصوت كالإنسان المتهوى لذلك العرب أوجدت حلول أخرى لمعالجة ثقل الهامزة من بين الابدال والاسقاط والتسهيل والحذف وال والنقل الابدال المؤمنون تولي المؤمنون الابدال التسهيل انذرتهم تولي انذرتهم ولا انذرتهم بالادخال ولا بغير ادخال الاسقاط جاء امرنا تولي جاء امرنا اسقطها تمشي أصلا وبعدين النقل والأرض تولي والأرض هذا النقل ورحمة سبب وليه ولا أن يتخلص بها بالسكت كما عندها حمزة مثلا والأرض يعمل سكت فالعرب أوجدت حلول أخرى لمعالجة الهمزة من الجمش نعالجها بالطريقة هذه لأن هي الوضعية بتاعها المخرج متاحها جاء على مستوى الوطرين الصوتيين ما نجمش هي بالذاتة ما نجمش نعمل فيها مسألة الـ الـ الاضطراب هذا لأنه يخرج الصوت كل الإنسان العليل ولا واحد بش يرد يتهوع فهمت العلا ولا لا لكن مع ذلك أولي جاء الأمر بطريقة أخرى فحروف المد هذه إذا جاء بعدها الهمزة بالصفات القوة اللي فيها ذكرناها لهني إمكانية أني أسقط حرف المد أكبر ليش؟ لأن الإنسان كيف يولي يمركز على حاجة صعبة فالحاجات اللي قبلها كل ينجم ما يركزش عليها ولذلك قد تختفي هذا كاليس قال وصفها جباههم عليهم ابن الجزري جباههم الها لو لا لكما تركز تقول جباههم عليهم تقول عليهم لأنه أسهل في النطق تسقط الها كذلك حرف المد يجيب بعدها همزة ولا يجيب بعدها حرف ساكن لهذه العلة تجد ما يسمى بالمدود لهذه العلة علش نمده المنفصل ولا المتصل اما لهمزة ولا لسكون لهذه العلة لعلة الخفاء في حروف المد فيها صفة الخفاء هذه هذك علش حروف المد ما تتمدش الا بعد تقول لي بعدها يعني همزة ولا سكو فمعالجة الخفاء بالنسبة لحروف المد يكون بالحرص على إعطائها الزمن الذي ينبغي اللي هو أقل شيء حركتي وقد يتحتم هذا الأمر إذا كان بعد حرف المد حرف كما الهمزة ولا حرف ساكن يتحتم المسألة فبالتالي اللي هني يتحل الباب باش نزيد نقوي فيها اكثر باش تظهر اكثر لان مظنة الاختفاك اللي بعدها حرف الهمزة او حرف ساكن اكثر لذلك بعد هذا من الحروف, يعني هذا من الحروف بالذات النجم المدهة اكثر من حركتين فهمت الان عناش المد في الهمزة بالذات ولا في السكون بالذات فهمت المسألة لعلة الخفاء في حروف حروف المد لان المخرج بتاعها مخرج مقدر واضح؟ هذه علاش... الطريقة اللي علاجنا بها حروف المد أما بالنسبة لحرف الهاء أنا أقول هذا الكلام بعجالة نفسه بسرعة شوية أحب أن اليوم حرف الهاء يتبين ب... ب... بوحد من جزء أمور إذا كانوا متحرك إذا كنت تحاول تضغط شوية على المخرج صفيها جباههم اضغط شوية على المخرج إنه كذلك يخرج من, من على مستوى الوطنين الصوتيين تبين اضغط شوية المخرج عليهموا هذا كيف يقول لي متحرك اضغط شوية المخرج كيف يقول لي ساكن كيف يقول لي ساكن ولا الحالة الثانية كيف يقول لي متحرك في الضمير في الضمير كما مثال يعني إنه كان على جناب ما يسمى بمد الصلة الصغرى ولا الكبرى هذا يقول باش نرجعها بتفصيل في المدود علاش الصلة الصغرى والكبرى موجودة في الضمير لهذه العلة لأن الهاء فيها صفة الخفاء لذلك وباعتبال أن فيها صفة الخفاء نحاول نمدها أكثر باش نبينها منقولش إنه كان منقول إنه كان واضح ولا لا فهذه نبينها هذه الصلة الصغرى كيوان لي بعدها يعني هي أقتاش هذه الصلة ونشوفها في التفصيل كيوان لي عندي ضمير قبله وبعده متحرك هذه السماء الصلة وكيوان لي المتحرك اللي بعدها همزة يتحتم المد أكثر بالتالي يسموها صلة كبرى بالتالي يتحل فيها باب أن المدها أكثر من من حركتين صلة كبرى اسمها تولي مدوا أربع حركات ولا أكثر وهذا سنرى بالتفصيل إن شاء الله في باب المدود فهذا بعجالة في مسألة الخفاء يعني موجود في حرف الـ الـ الـ الهاء وموجود في الحروف المدية وشفنا كيف نعالجوه أما صفة الغنى هذه صفه قلنا هي الحقيقه لازمه لحرفي النون وال لكن في الحقيقه اني نجم مع اي حرف والعله في ذلك كيف نعرف اذا تخرج الغنه في حال النطق بالميم والنون يبتعد الجزء اللحمي الذي ينتهي باللهات الجزء اللحمي من الحنك هذا الجزء اللحمي من الحنك تصور ان هذا الحنك هذا الجزء اللحمي هذا المكان والذي مجال الحلق في حال النطق بالميم ولا بالنون هذا الجزء كان لازك بش يبتعد الجزء عن الجدار الخلفي للحلق فيفتح مجال مرور جزء من الصوت عبر الخيشوم هذا المرور عبر الخيشوم اسمه غنة لكن كيف نسكر هذا المجال الصوت كله بش يضطر انه يخرج كله عبره الفم مفيش غنة هذه الخلاص يعني في حال النطق بالميم والنون يبتعد الجزء اللحمي عن الحائط الخلف للحلق أي ينخفض الحنك الرخو ما هو كان هيكيه بش ينخفض بش يفتح المجال لمرور اللي يفتح الطريق, الطريق الموصلة للخيشوم أمام الهواء فيتمكن من المرور من خلال التجويف الأنفي اللي هو الخيشوم أنا أريكي بصورة بعجالة هذه الصورة يعني هذا الجزء من الحنك اللحمي كيف يبطلطة كيف يبطلطة بيجعل مرور جزء من الصوت عبر الخيشوم جزء من الصوت صوته ماشي بشي طقسام فما جزء يخرج من, من الفم ويقعد يخرج عبر الخيشوم هذا في النون وهذا في المين ها الجزء الذي يمشي عبر الخيشوم هو مغنى لكن هذا الأمر في الحقيقة النجم نعمله ليس كان في النون والميم النجم نعمله في الحروف كل واضح أو لا يكفي إني نهبط هذا الجزء ليس نعمله في الحروف كل لذلك بعض الناس تجد في القراءة متاعها فيها غنى نقولوا لازم تنحي الغنى كيفاش شوف الآن سأذكر لك صوتا مجردا مش حرف يعني. صوتا مجردا فيه غنى وفي نفس الوقت فيه غنى ونحي الغنى فيه غنى نحو الغنى باش تشوف شن هو يسيد داخل الفم باش تنجم تتحكم في هذا العجو باش تنحو الغنى ما الصوت متاعك انظر او اسمع اسمع الحقيقة يعني. جرب معي الآن وركز شن هو ليتحرك داخل الفم هتناخد واحد من الاخوة يجرب الحكاية هذه بشكل بشكل صوت بشكل بشكل يتطوع من يتطوع؟ ها خيفي سهله تفضلي لا لا من غير الفكان في بلاصتهم يتحركش فجاه انظر او اسمع اسمع هي الحقيقه ولا لازم تنظر ببودانك يعني ها ا شفت ااا امم في فم عضو داخل الفم قاعد يتحرك العضو هذا هو الحنك اللحمي قاعد يطلع ويوبط يطلع ويوبط الحكايه المجال لمرور الصوت عبر اخي شو ماله هذيك هي الحكايه سلس ترا وريني ولا اسمعني اسمعني امم الفكين طيب Without chave نقول أنا صغير تحب تقلد صوت الكرهبة والإكتبالiento طالما يببوني فكانتن قemenثى هذه هي الغناء واذا هو إذا اخبت أخرى إYYYY آآ, خالص تم ت Vernon سأ Lang uswin تم أن вз inveja هذه أستردنا هذه الغناء كرهبة فريقيا لكنها نشرا قدم المطار وسكّن شفتوا اللي ش... تحسوا ما حاجة تتحرك الداخل واضحوا لله كل منكم النجم يجرب المسألة هذية باش يقف على كيفية التخلص من الغنى اتدرب نفسك على المسألة هذية تعرف ان الغنى النجم النحى بكل سهولة الأمر يسير جدا كيف تعمل التمارين هدايا تعرف هذا العضو اللي النجم يتحكم فيه من الداخل اللي هو الهيات هذية ينحل ينسكر نجم نقرب الغنى نتعمل نقرب الغنى الحمد لله ربي نتحكم فيه نهبط نهبط اللهاد بش نخلي مجال للصوت ولا الحمد لله صوت خالص شوف العالمين العالمين فرق <إيه> فرق في الصوت عرفت الآن كيف تنحل غلنة من الصوت الأمر يسير إذا علمته واضح واضح بقيت دقيقتان وبقيت بعض الكلام سنقوله بعجالة إن شاء الله الغنى له درجات له درجات أعلى ما تكون الغنى في الحرف في طبعا الغنى موجودة في الحقيقة هي كان في النون والميمة لكن الغنى الحقيقة نجم نجم كان نحب نعملها في الحرف لكن هي في القرآن الكريم ليس موجودة إلا في النون والميم فقط ويقولون أن حرف النون الغنى فيه أكبر من حرف الميم وكذا كلام ماذا مش يهمنا برشا برشا لكن درجات الغنى في الحقيقة هي موجودة في النون والميم ديما مطلقة لكن لها درجات فأقوى شيء تكون في النون والميم المشددة مشددة إن كنقول مشددة يعني مشددة هكاية ولا مشددة بالإضغام في النون والميم واضح ولا وبعدها تأتي في النون والميم المضغمة والمخفاة يعني هذا الكلام يعني في شيء من التجوزة فما تفصيلات أخرى فما يكون يقول لك لا هذه درجة أولى درجة ثانية درجة ثانية لكن لا مشاح الدرجة الاولى إذن النون والميم المشددة بعدين المخفاة والمضغمة بغير غنى كما, كما المضغمة بغير, بغير غنى فيش غنى أصلا المخفاه ولا المضغمة في الـ في الواو والياء في الواو ثم الدرجه اللي بعدها في النون والميم الساكنه من ولا لهم درجه غنه اكبر واقل شيء تكون في النون والميم المتحركه واضحه ولا لا فلكان باش نجيب درجه الغنه سلم تصاعدي باش نقول اقل شيء اقل شيء في الغنه في النون والميم المتحركه اكبر منها شويه في النود والنميم منها شوي في المخفات اكبر منها في المشددة وفهمش يقول لك درجة أخرى يعني تعمل في المضغمة في الياو والواو وإلى تجربة تحطها مع المخفات لإشكال لا زمن الغنى يضبط بالمشافة يضبط بالمشافة في الحقيقة هو مش بتضبط حركتين كما المدود يعني لكن يضبط بالمشافة يعني تقريبا واضحة المثلة يعني هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم السؤال يقول هل إتمام الحركة يؤثر على تفخيم الراء في حالة الضم أو هل تنقص درجة التفخيم الراء في حالة إتمام الحركة إتمام الحركة لا يؤثر على التفخيم والترقيق لا يؤثر عند شرق التفخيم والترقيق مستحق ماذا مستحق صفة الاستالة وهيك ولا لا وهو بالتدقيق ننظر الهيئة أقصى اللسان لكان أقصى اللسان يرتفع مستحق هذه المسألة التفخيم لكان أقصى اللسان ينخفض مستحق هذه المسألة الترقيق لذلك في الحقيقه الراء حرف مستعل ولا مستفل مستفل في الحقيقه هو. لكن قد يرد مفخما قد يرد مفخما اذا رفعت اقصى اللسان في حال الراء والله ما فيش سؤال في هذا اللذي. اليوم كملنا الصفات ان شاء الله مره جاي ندخل باب جديد كما فيش سؤال واضح الامر فالحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى وصحبه